هبت هبت غبات الاسكت ترسم بالجهاد لنا الاثر هبت هبت ملاحما تهدي العبر هبت هبت غبات الاسكت ترسم بالجهاد لنا الاثر هبت هبت المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت, هبت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 لَنا مِن كُل تضحية أفالين الصو ونسجت وشاح العزم مِن صوت الهزبر إذا زأر رسمت لَنا مِن كُل تضحية أفالين الصو ونسجت وشاح العزم وشاح العزم وشاح العزم مِن صوت الهزبر العزم